ومأواهم جهنم جزاء بِمَا كانوا يكسبون يحلفون لَكُمْ لترضوا عنهم فَإِن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضوا عن القوم الفاسقين ألا عراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من وليومنا حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن السس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير لما نسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يَزَالُ بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 فََبَشروا ب بَيعِكُم الذي بيعتُم بهِه وَذَلِك هوفَوزُ العظيماتائبُون العابدونَ الحامدونَ السائحون الراقِعُونَ السَّجدونَ لا مِرونَ بِالْمَعْروفِ وَهَُعَ المُكَر وَهَُ عَ المكرِ والالحافِظونَ للحدود الله وَبشرر المُمِنين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 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فِي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين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 مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من حد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون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 إن رَبك الله الذي خلقَ السماواتِ وَلَرضَ فيِي سَّةِ أي مِن ثمُ استنَو على العْش يدبّر نَمر م من شَفعن الله مِنْ بعد إذنهه ذَِك الله ربّك فَعبُده أفَلا تَ الذكرون إيهِ مجعُكم جميع وَوعدَ الله حَّ إنهُ يببدأ الْخَقَثم ماعيدهُ إ جزية الذينَ آمن وَعمللوا الصالحاتِ بالقصطة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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لأنبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله مَا تلوته عليكم وَلَا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يُفْلِحُ المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عِندَ الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولا نعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتها أتهى أمرنا ليلة ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم